إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر لآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبيئنات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبيئن للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأ من الذين مكروا السيئات أن يخف الله بهم لرضاء أوياتهم العذاب من حيث لا يشعرون أوياتهم العذاب من حيث لا يشعرون أو فِي في تقلبهم فماه بمعجزين أو يخذهم على تخوف فإن ربكم لراوف الرحيم